فَلَمَّا رَأَهُ مُشْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُو بَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْثُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كريم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 قال إنه صرح مرد من قبار. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.